ا ل م ا س ا ة ا ل خ ا م س ة بدون ع ن و ا ن ل أ ن ن ي والله احترت ماذا أ ق و ل وكيف أ ع ي ن ه ا فاختاري أ ن ت بعد سماعها عنوانا ولك الخيار اتصلت علي تعرض مشكلتها قالت كانت لي ع ل ا ق ة مع شاب كان من ثمراتها أ ن ي وقعت في الحرام مرات ومرات لكنني بعد حج هذا العام تبت وندمت و أ ق ل ع ت عن ا ل د م فبماذا تنصحني قلت أ ص د ق ي في ا ل ت و ب ة و ا س أ ل الله الثبات فانفجرت ب ا ك ي ة وهي تقول والله إ ن ي صادقه ة باكية انفجرت و ي ت ق و لقد والله ا إني ص د ة ل ق أ ح ر ق ت المعاصي قلبي و أ ج ر ت دمعي حارا على وجهي ف ه د أ ت ه ا وقلت أ ب ش ر ي بالخير ف ر ح م ة الرحمن و ا س ع ة و إ ن ه غفا ر لمن تاب و آ م ن وعمل صالحا ثم اهتدى قالت بقيت م ش ك ل ة أ ع ا ن ي منها قلت ماهي قالت لازال يتصل بي من حين إ ل ى حين أ و يرسل إ ل ي رسائل في الجوال مع العلم أ ن ه هو أ ي ض ا قد صلح حاله وتبدلت أ و ض ا ع ه فقلت ما الهدف إ ذ ن من الاتصال و ا ل إ ر س ا ل هذا باب من أ ب و ا ب الشيطان ولا بد ان يغلق ف إ ن الله قد قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن كان صادقا ويريد تصحيح ما كان فليطرق البيت من بابه قالت إ ن ه يستمع ل أ ش ر ط ت ك ويتابع أ خ ب ا ر ك قلت أ ع ط ي ن ي رقم هاتفه و س أ ت ص ل عليه اتصلت عليه وعرفته بنفسي ففرح واستر فقلت له اتصلت علي ف ت ا ة يهمها أ م ر ك وتريد لك الخير لقد قالت لقد كنت أ ن ت و إ ي ا ه ا على ع ل ا ق ة م ح ر م ة ثم من الله عليكما ب ا ل ت و ب ة و ا ل ه د ا ي ة فاحمد الله على ذلك ثم قلت لكن بقي أ م ر قال ما هو قلت أ م ر الرسائل والاتصال إ ن كنت صادقا تريد أ ن تصحح ما مضى فاطرق البيت من بابه كما قال الله واتوا البيوت من أ ب و ا ب ه ا و إ ل ا فاقطع ذلك و أ غ ل ق باب الشيطان فوعدني خيرا دارة الأيام ومضت الليالي ثم اتصلت علي ا ل ف ت ا ة م ر ة أ خ ر ى ف س أ ل ت ه ا عن أ خ ب ا ر ه ا وحالها فقالت على أ ح س ن حال ثم س أ ل ت ه ا عن فلان فقالت لقد انقطعت الرسائل تماما وانقطع الاتصال لكن ثم سكتت وطال سكوتها فقلت ما بك قالت هناك أ م ر لابد أ ن تعرفه فكيف أ س ت ح ي منك و أ ن ا لم أ س ت ح ي من الله قلت ماهو قالت لم أ ق ل لك إ ن ي م ت ز و ج ة قالت لم أ ق ل لك إ ن ي م ت ز و ج ة وعندي ث ل ا ث ة أ ط ف ا ل فصعقت أ ن ا وتلعثمت ولم أ س ت ط ع الكلام وصاح في داخلي صائح ونادى مناد يا الله الهذه ا ل د ر ج ة وصل بنا الضياع والانحلال حبست دموعي أ ت ن على واقع المسلمين قالت ب ا ك ي ة بم ا لا تتكلم أ ع ل م أ ن جرمي عظيم ولكني تائبه والله يحب ا ل ت و ه ب ي ن ووالله إ ن ي ن ا د م ة و م ن ط ر ح ة بباب رب العالمين تمالكت نفسي وقلت و ا ل أ ط ف ا ل اطفال من فقالت أ ق س م بالله العظيم إ ن ه م أ ب ن ا ء أ ب ي ه م و أ ن ا م ت أ ك د ة من ذلك فقلت هل عرفت ي ا ل آ ن لماذا كان الزنا من أ ش م ع الجرائم و أ ق ب ح ه ا به تنتهك ا ل أ ع ر ا ض وتختلط ا ل أ ح س ا ب و ا ل أ ن س ا ب لذلك قال الله ولا تقربوا الزنا إ ن ه كان ف ا ح ش ة وساء سبيل م ل رتب عليه أ ب ش ع العقوبات الرجم حتى الموت و ب د أ ب ا ل ث ا ن ي ة قبل الثاني فقال و ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ن ي ف ب د أ بها ل أ ن ه ا لو لم تمكن من نفسها لما حدثت هذه ا ل ج ر ي م ة فبكت حتى قطعت قلبي من بكائها تقول أ ش ع ر كلما ر أ ي ت زوجي أ ن ي م ج ر م ة و أ ن ي ح ق ي ر ة ودائما أ ر د د على مسامعه سامحني واعفو عني وهو لا يدري لماذا أ ق و ل له ذ ا ب ل فكرت مرات ومرات أ ن ي أ ص ا ل ح ه فقلت أ س ت ر ي على نفسك فمن سترت على نفسها ستر الله عليها ولكن أ ص د ق ي مع الله ب ا ل ت و ب ة فزاد بكاؤها شعرت حينها أ ن ه انها صادقة شعرت ح ي أنها صادقه في توبتها أ ح س ب ه ا والله حسيبها وكل ابن آ د م خطاء وخير الخطائين التواب و ن